أنهاري تجري من تهدي وتكلم من شوق صمتي أرصاني حولي ترقبني تتمايل ضربا من صوتي أنهاري تجري من تهدي وتكلم من شوق صمتي أرصاني حولي ترقبني أكرمني ربي بصبري أمشي بجناني وبقصري أكرمني ربي بصبري أمشي وبقصري مدللة مسموع امري نسمات تلعب بشعري وتكلم من شوق صمتي أرصاني حولي ترقبني تتمايل ضربا من صوتي أنهاي تجري من تحتي وتكلم من شوق صمتي أرصاني حولي ترقبني تتمايل صابر صابر كي ترضي المنان القادر, القادر كم كانت تهشى وتصابر كي ترضي المنان القادر كم قامت تدعو فجزاها فلل وحلي وأساو